Ve Raşlen ile beni İsra ile en qcitükum bir eyetin birrabbbikum en ni luleykum En niluulekum طير فأفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخون في بيوتكم.